السماء آية آية فظلت أعناقهم لَهَا خاضعين وما يأتين من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنه معلظين فقد كذبوا فسيأتين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 أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا بث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين فَغَرَّتْ مِنكُم لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 117. ورسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 118. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 119. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قَالَ أَلَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى نَبَذَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا أجر إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذل من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم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 رب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون إننا نطمع أن يغفر لنا وأوحينا إلى موسى أن أصل بعباده إنكم تبعون فأرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَالُوا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَادِرُونَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا 119. وعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق الطود العظيم 110. وأزلفنا ثم الآخرين 111. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين في وفي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. واتل عليهم نبأ إبراهيم 112. قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 117. تعبدون 118. أنتم وآباؤكم الأقدمون 119. فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغامون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد لنا كرمة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرمة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن 111. ربك لهو العزيز الرحيم 112. كذبت قوم نوح قَالَ 113. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 114. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 يسابهم إلا على ربي لو تشعون وما أنا بقارئ مؤمن إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تتي أنوحي لتكونا من المرجومين قال رب 119. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين 110. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 وَاِذَا ضَقَشْتُمْ ضَقَشْتُمْ جَدَارِين فَاتَّقُوا اللَّهَ أَطِيعُون وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَ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 119. وكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين رَبَّكَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت ثمود المرسلين اذ قَالَ لَهُمْ اخوهم صالحا الا تتقون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما أَسْأَلُكُمْ عليه من اجر ان اجري إِلَّا على رب العالمين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 فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَعَلَى هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شر وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين قال إن ملك من القالين ربنا نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا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 111. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسنين وازنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا 119. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين 110. علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عذابُ يَومِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عذابَ يَومٍ عظيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وَمَا كَانَ أكثَرُهُم مُؤمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب اليم فيأتيهم دفعة وهم لا يشعرون فيقولون من هل نحن منظر أفبعذابنا يستعجل 124. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 125. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 126. وما أهلكنا من قرية إلا لها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 فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخبض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون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 تنزل على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء 117. وهم يقولون ما لا يفعلون 118. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا 119. وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبوا